بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس النوامة أن يحصل الإنسان وأن لم نجمع عظم ولا قادرين على أن نسوي بنانا يريد الإنسان يفترم المجسن وإياه يوم القيامة فإذا بلق البصل وخصف القمر واجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يوم جمع المفار كنا لا وزر إلى رب يوم إذ المصطفى النبي الإسلام يوم إذ بل الإسلام على نفسه مصيره وطنه طويل عظيمة لا تحركني لسانا دنيا جلبي إن علينا جمعه وقرأناه فإذا قرأناه فاتبع القرآن وصل إن علينا ريانا كلا فتُحجبون العاجلَة وتنرون الآخرة وجون يوم إذ الناطرة إلى ربها ووجوه يومئذ بأسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل ما تراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتغلى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى نكفاؤنا ثم أولى نكفاؤنا أيحصم الإنسان أن ألم يكن طفة من جيني الناس ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنسى أليس ذلك من على أن الموتى